أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسالين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ولحن رصبا إن أبانا في ضلال مبين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 وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن نا له لحافظون قال إني لا يحزنني لي أن تذهبوا به وأخاف أن أكله الذيب وأنتم عنه غافلون قالوا إن أكله الذيب ونحن عصبة إننا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون لو يا ابا دا انا ذهبنا نستبق وتركنا وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب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 قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر امرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه, ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب, وغلقت الأبواب وقالت هيت لك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 رآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقد قدت قميصه من دبر وألف سيدها وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سور من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجل أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه إن كان قميصه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 يَا مُمْ مِنْ كَيْدِكُمْ إِنَّ كَيْدَكُمْ عَظِيمُ يُوسُفَ هذا عَن هَذَا وَاسْتَغْفِرْ لِي مَنْ